مَيِّنَ رَسُولَ مِنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهمْ وَيُعْلِمُهمْ وَيُعْلِمُهمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ مَا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com